للمتقين مفازا حداغائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا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 فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأْبَا إِنَّا ما نَذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يُنْظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا